يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل امور الدنيا علاقه الله وترى كل ذي حول حملها وترى الناس استرابهم من سروع الله شديد ومن الناس من يمتذر بالله يومئذ يومئذ عَلَيْكَ أَنَّهُمَا تَرَلَّوْا فَإِنَّهُ الْغَوْرُ وَيَدْعُونَ إِلَى عَلاَ سَعِيدٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي عيد من مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا من مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ من علاقة ثم من مرغة مخلقة ورير من بين لكم ونضر في الأرحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم فيما ثم لتبعو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم multim الله شام Amen. ذلك ومن يعطف رماد الله فهو خير لمعه ربي وحلت لهم الأعذار. بكنا الله وجر كنوبهم على ما أصارهم ويقيم الصلاة ومن الله زرناهم ينفقون والبذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاتقو الله عليها صواف فإذا وجرت جنوبها فكنوا منها وتحروا القانع والمعدو لذلك سفرناها لكم لعلكم تشكروا لينا الله لا يقادرون بان كان قومه الله على كل شيء قدير الذين خرجوا من ديارهم لا يحيق بهم الا ان ربنا الله ولو باتوا اللهم ناس بعضهم ببعض لا مكتم الصواب ولا يبغون ما صلواتهم ومساجدهم تنقض اسم منير ولا ينصرون الله كثيرا. إِنَّ إِنَّ جَنُّ نَعُمُ فِي <تصفيق> الْأَرْضِ يَرْضَانُ صَلَاةً وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنْ مَكَانٍ طَيِّبٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ وَإِنْ يَعْنُوا مَا هَذِهِ أَقُولُنَا فَإِنَّهُ حَقُّ <تصفيق> رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِمَا تُغْبِطُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يا أيها الناس غرب مثلو مستمعوا إن الذين تدعونه يدعو مالله لن ما قدأو الله حق <تصفيق> إن الله لقوي عزيز وما وإلى الله ترجعكم يا إله الذين آمنوا ارتعوا وسلطوا وعبودوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفبحهم وجاء ذروا من الله حق جبادهم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأتيكم إبراهما وسماكم المسلمين منهم وهو هذا ليكون قصر شهيدا عليكم وتكونوا شهداء o no, algo no, no.